عند قضية اصطفاء آدم وأنه هل كان قبل آدم أو اخرون آخرون والفرق بين الإنسان والبشر وأن البشر قد يكون مجرد اجتهادات لا نحب أن نتوسع في استعراض مختلف لأراء حولها هل البشر يعني هذه الأجناس أو هذه الصنوف من الخلق التي تشابه الإنسان قبل آدم وآدم كان حلقة متأخرة زمنيا في هذه السلسلة الطويلة للأسف لدى بعض العلماء اعتقاد بأن عمر الخليقة الآدمية عمر محدود ببضعة آلاف أو محدد ببضعة آلاف من السنين هناك حديث مثلاً صححه غير واحد وكان من آخر من صححوه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه بين آدم وبين نوح عشرة قرون أي ألف سنة وبين نوح وبين إبراهيم عشرة قرون إذن ألف سنة من إبراهيم إلى الآن أيها الإخوة يعني زهاء ثلاث ألف سنة على الأكثر إذن خمسة آلاف. هذا قريب جدا جدا من تقدير الأسقف آشر الذي ذكرته في حلقات سابقة حين حدد عمر الخليقة بأربعة ألاف وأربعمائة قبل الميلاد الانبثاق للأرض والإنسان كان عليه من أول يوم كما يعتقد أربعة ألاف وأربعة وتقريباً في الثالث والعشرين من أكتوبر يوم الأحد قبل الميلاد يعني تقدير مقارب جدا أنا شخصياً أشك في هذه الأثار ولا أعتمد صحتها ولا تصحيحها هذا لكن إن ثبت بطريقة أو بأخرى أن فعلاً عمر الخريقة الآدمية يعني بضعة آلاف أو بضعة عشرات آلاف السنين فقط يعني عشرون ألف ثلاثون فقط أيها الإخوة نحن ذكرنا ربما في مناسبات أخرى أن المستحافة الشهيرة أرضي بيثيكوس أرميدوس التي وجدت سنة 1994 في تل عفار بأثيوبيا حالياً يعني عمرها أربعة مليون سنة وأربعمائة ألف يعني أربعة مليون سنة نحن بلا شك وهي تقريبا يعني تماثل وتعادل الإنسان المنتصب القامة ولهما موسابين هذا الإنسان العاقل الذي هو نحن نحن من أفراده أربعة مليون سنة أربعة فاصل أربعة مليون سنة وطبعا هذه الأشياء دقيقة جدا جدا جدا هناك اختبارات علمية دقيقة تحدد الأعمار فإذا ثبت أن آدم عمره كما قلت يعني بضعة عشرات ألوف من السنين فتصدق هذه النظرية وأنه قبل آدم ألوف الأوادم ألوف الأوادم والله تبارك وتعالى أعلم إذن نعود مرة أخرى إلى أسلوب الله في الخلق إلى أسلوب الله في الخلق ما هو أنه يخلق من كل شيء أيها الأخوة نسخاً متحددة من الأكوان ومن الأوادم ومن الأشياء لماذا؟ قلنا لكم هناك التفضيل وهناك الاختيار والإصطفاء لكن لا بمعنى التفضيل دائما حتى لا نطور في هذه المسألة إخواني وأخواتي أحب أن أختم بالقول إن إدعاء فهم أسلوب الله في الخلق فهماً تاماً ومنتهيا إدعاء شركي إدعاء وثني شركي ولو زعم هذا أكبر الأوليك أحد يعني إيه؟ أكبر الأولياء أو أحد أكبر العلماء في هذا العصر أو في غيره هذا إدعاء وثني وشركي لماذا؟ لأنه يعادل الإدعاء بمساواة علم الإنسان لعلم الله نحن نعلم كل ما يعلمه الله لذلك نستطيع أن نفسر أسلوبه في الخلق أسلوبه في الخلق هذا لا يقول به مؤمن لا يقول به إنسان يدرك إيه؟ نسبيته ويدرك محدوديته يبقى موضوع أسلوب الله في الخلق موضوعاً مفتوحاً موضوعاً مفتوحا. نعم نكتفي بهذا الخدر في التعليق على موقف هيوم من هذه المسألة مسألة فعلية علم الله أو أنه علم يخرج من القوة إلى الفعل الآن أفضت النوبة كما يقال إلى بسط الحديث وتشقيق الكلام في الشبهة الثالثة من شبه هيوم وهي الشبهة التي تدور بلغة عصرنا حول خاصية المادة حول خاصية المادة قابلية المادة أيها الإخوة وأهلية المادة ولياقة المادة لأن يفسر بها كل ما نراه من وجوه ومظاهر الانتظام والدقة والتصميم والإحكام المادة فيها هذه القابلية المادة فيها هذه الخاصية ما معنى نظرية خاصية المادة؟ معنىها باختصار وببساطة أن المادة عناصر ومركبات سواء تحدثنا على مستوى العناصر أو على مستوى المركبات مركبات العناصر فيها قابلية هي هذه الخاصية فيها قابلية لا تنفك عنها لا تنفك عنها هذه القابلية هذه القابلية هي التي تفسل لنا الإحكام والدقة والنظام في الكون لم نفهم أيضاً ما المقصود بهذا الكلام التمثيل يضح به الكلام في المقام مثلا الخلية نفترض ناخذ الآن شيء مركب تركيباً معقداً جداً الخلية الحيوانية أو الخلية النباتية فيها القابلية أن تقوم بما تقوم به عجيب الجزائر البوتيني في الخلية مثلاً هو هكذا هذا مركب أيضاً من أربعين ألف ذرة أحياناً عناصر خمسة معروفة فيه قابلية أن يؤدي ما يؤدي وأن يفعل ما يفعله بس كيف تكون؟ إيه؟ العناصر التي كونت هذا الجزء فيها قابلية أن تلتأم إيه؟ أو يلتأم بعضها ببعض ويتركب بعضها مع بعض وعلى بعض يتراكب يعني قابلية طبعاً واضح الآن بضربة واحدة أن مثل هذه النظرية تقريباً كما يقول الأمريكان بولشيت يعني هراء مجرد هراء تُفسِّل كل شيء وبالتالي لا تُفسِّل شيئاً هذه النظرية في نظري في تقويم الشخصي تُنهِي العلم انتهى العلم خلاص لماذا العلم؟ كل شيء سنقول قابلية لا يقولون لا لا تُنهِي العلم لماذا؟ يبقى دور عتيد للعلم وهو أن يصف مفعيل منتوجات إنتاج قابلية المادة انتبهوا وهذا كلام برضو قوي يمكن أن يجاب به عن شبهة أنها تُنهي العلم أنها تُنهي العلم لكن أنا أعني أنها تُنهي العلم في مستوى أدق وأعمق ما هو؟ مستوى التعليل واحد يقول لي لا الحلم فقط يقنع بالتوصيف لا يُريد التعليل التعليل ليس عن مهمات العلم هذا الكلام للأسف نجده في جملة وفي عدد كبير من كتب فلسفة العلم لكنه فعلياً غير صحيح وغير مطبق وكما قلت أمس في خطبة إيه؟ يسألك من خلق الله أو يسألك فمن خلق الله ما من عالم تقريبا يستبحر علمه وتتسع ما ذلك وما عارفه إلا ويستحيل فيلسوفا صغيرا يبدأ يتفلسف العلم في النهاية لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وشغفه المشبوب إلى معرفة الأجوبة النهائية يريد أن يعرف أعماق الأشياء العلل النهائية العلل النهائية التي تنتهي عند الموحدين عند المؤمنين بالإله إلى المبدأ الأول ما يسمى بالمبدأ الأول الفيرس كوز لغة داروين سمى في الأوتوبيوغرافي سمى الفيرس كوز السبب الأول نحن نسميه المبدأ الأول العلّة الأولى علّة العلل علّة العلل, علت العلل العلم لا يستطيع أن جماحه أن يذهب إلى هذا المدى البعيد جدا الذي لا أبعد منه فيصل العيال الأولى وهكذا يمارس ذور ماذا؟ ميتافيزيقياً يتورط في الميتافيزيكس في الميتافيزيقة في الفلسفة الميتافيزيقية هنا نظرية خاصية المادة تُبطل هذا المسعى العلمي يعني تُبطل جوهر العلم في الأخير تُبطل عمق العلم ويبقى العلم ساذجا طفوليا صبيانيا تجريبيا حسيا كرود جافا خشنا يصف فقط ماذا يحدث من يقنع بهذا اصلا تقدم العلم نقول لكم لا يمكن أن يكون رهنا بمجرد الوصف يمكن العلم لا يتقدم الا بالتعليل بمستويات من التعليل يعمق بعضه فيكون اعمق من بعض يعمق بعضه فيكون اعمق من بعض هكذا يتقدم العلم معروف لكن لا يتقدم بمجرد التوصيف وننتهي نقطة في آخر سطر غير صحيح لا يتقدم العلم على هذا النحو أو بهذه الطريقة نعم إذن هذه النظرية نضيد خاصية المادة من حيث أنها تزعم أن تفسر فالحقيقة لا تفسر شيئا لأنها تفسر كل شيء سأل عن أي شيء ترد سيقالك ماذا؟ قابلية في المادة تفعلها المادة تفعل هذا المادة تفعل هذا كيف نشأت الحياة؟ نقول نشأت مثلا مع الجزيء السحري الـ DNA هذا حمض البروتيني النوع منزوع الأكسجين الـ oxyribonucleic لكن كيف تكون هذا؟ تكونه مسألة معضلة مسألة خوارقية إعجازية يقول لك خاصية تفعل هذا قد يكون الأصل RNA هذه hypothesis أو فرضية RNA first hypothesis علم الاحياء الان يقول لك ار ان اي اولا طب كيف تكون هذا خاصية الماده كيف وجد ايه الجزء الاخر له الشطر الاخر له الذي التحم معه وكون الدي ان اي خاصيه المادة. ما شاء الله اسلوب جميل جدا هذا. كيف تطورت المملكه الحيوانيه خاصية الماده تتطور. كيف تعمل الخليه كيف خاصيه الماده ايه نظريه بالهاء هذه النظريه ماديه وجفة لكنها نظرية بل هي أيها الإخوة بمعنى أنها في الحقيقة تهرب من التفسير وتسلم بالواقع كمعطى خام هو هذا وهنا طبعاً كما قلت ينتحر العلم أو يجمد لا علم هنا تقول لي لأنه هكذا هذا معنى خاصية المادة لأنه هكذا هو هكذا لأنه هكذا هذا اسمه التسليم بالمعطيات الخام في رغة فلسفة العلم التسليم بالمعطيات الخام نحن لا نريد أن نسلم لا فلاسفة ولا علماء نريد أن نفهم نريد أن نستدل أن نعلل أن نفهم أعماق الأشياء هذه النظرية لا تسعفنا على الإطلاق هنا أيها الإخوة نعم على الإطلاق نعم. طبعا وجود هدف بعيد وغاية قصية للنظم المختلفة تسعى إلى تحقيقها أو إلى بلوغها المفروض أن هذه النظرية تفشل أيضاً في التعاطي معها لماذا؟ انتبهوا لماذا؟ وجود تناسق بين البنى المختلفة لتحقق منظومات أوسع تفشل هذه النظرية في تفسيره وسأوضح لكم هذا هذا أهم شيء في نقاش خاصية المادة لماذا تفشل هنا؟ وتفشل هناك أيضاً لأن المفروض في خاصية المادة أنها تفسر لنا إخواني وأخواتي كيف تتراكب كيف تتعانق وتتعاشق العناصر أو بعض المركبات لا بأس أما كيف يتم تنسيق ومؤازرة وتعاون يحكي ترجمة لخطة معينة بلوبرينت كما قلنا بلوبرينت خطة معينة هذه الخطة في النهاية تحكي ماذا هدفاً أقصى وهو هدف واحد وعاقل وذكي هذه النظرية تفشل تماماً لا تتحظى على هذا المستوى لا تستطيع كما أخذت لكم نسخة من هذه النظرية أو فصل في كتاب هذه النظرية فصل القابلية الكيميائية القابلية الكيميائية كقابلية لكلور كلورين يعني يتعاشق مع السوديو ليكون باللورة ملح قال قابلية كيميائية هذا له قابلية لهذا حسب التركيب الذري لهذا ولهذا جميل؟ قال هذا مفهوم ممكن يحدث هذا لكن ما هو أبعد من هذا تفشل هذه النظرية تماماً طيب الآن نأتي أيها الإخوة لنوضح فكرنا في خطبة الخلية قبل الأسابيع أن في البدن الإنساني زهاء كم؟ مئة تريليون خليه تريليون 10 اس 12 صحيح 100 تريليون خليه كل خليه باستثناء كريات الدم الحمر او الحمراء وباستثناء الخلايا الجنسيه الحيوانات المنويه عند الرجل والبويضات عند المره الخلايا الجنسية فيها نصف الجينوم نصف الجينوم البشري هنا نصف وهنا نصف الخلايا ايه الدمويه ليس في اصلا ايه نوع نيوكولوس ما فيش فيها ولذلك ليس فيها إيه؟ أي شيء له علاقة إيه؟ بالجينات أصلا هي خالية خالها بلا أنوية أو بلا نوى جميل باستثناء هذه وهذه كل خلية في بدننا تحتوي على الجينوم كاملا جميل بواقع 23 ألف وتقريبا 666 يعني نقول 24 ألف جين مورثة أو ناسلة نسموها الناسلات المورثات الجينات تعليد الجينات 24 ألف مورِّثة أو جين هي التي تحدد ما يعرف بالنمط الظاهري الفينوطايب طولك وعرضك ولون شعرك ولون عيونك ولون كذا وكذا كل هذا ها؟ وظائف البدن الفانكشنز كلها كلها اسمه الفينوطايب هذا رهن به ومحدد بماذا؟ بالجينوطايب ما الجينوطايب؟ هو هذا المكون الوراثي الجنوم يعني الحقيبة الوراثية الكاملة 46 كروموزوماً في 24 ألف مورثة على 46 كروموزوم. جميل ماذا أولد أن أقول من هذا؟ من خيال هذا أولد أن أقول نقاشاً لخاصية المادة كل خلية تقريباً من هذه المائة الثريليون الخلية قادرة على ان تعكس وان تنجز كل وظائف ايه البدن البنيه الانسانيه كل خليه تفعل هذا تستطيع لانه لماذا لانها تحتوي على الجينوم كاملا اذا بلغنا الان الى سر التخصص سر كبير مدهش لماذا تتخصص الخليه الكبديه بان تكون خليه كبديه فتعمل فيها فقط الجينات المطلوبة، وهي محدودة وتدخل أخرى فيه ثبات خلوي، ممكن نسميه، ليس ثبات شتوي على الثبات الخلوي، النائمة لا تتحرك، لماذا؟ لا تقول لي قابلية قابلية ماذا؟ هناك خطة على فكرة على مستوى البدن كله على مستوى الجسم الإنساني البنيا المتعضي هذه، أورجانيزم على مستوى بنية من مئة التريليون خلية خطة توزِّع ماذا؟ مئة التريليون خلية توزيعاً دقيقاً جداً جداً على الأجهزة والأعضاء بحيث يُنتِج إيه؟ آه؟ كل شيء من هذه المتوزِّعات الوظيفة ويقوم ويطلع بالمهمة الموكولة من الذي حدد المهمة؟ من الذي رسم الغاية؟ أيها الإخوة من الذي أعطى الأوامر؟ من الذي نسَّق بين مئة ترليون خلية؟ بحيث تقوم كل خلية بالمطلوب منها؟ هنا مش تفشل تنتحر نظرية خاصية المادة لا تستطيع أن تُقدِّم شيئاً على الإطلاق مثل هذه البنية تُؤكِّد يا إخواني البنية تقوم على التناسق تناسق ومواءمة وتكييف ومؤازرة وتعاون شامل إجمالي وتفصيلي على مستوى البنية وعلى مستوى مئة التاليون الخلية كيف تفسل لنا خاصية المادة هذه الواقعة؟ هذه الحقيقة لا تستطيع لا علاقة لها بهذا بمعنى سأُبسِّط خاصية المادة أيها الإخوة كما تُشرح وتُفهم عالمين فلسفياً تستطيع أن تشتغل أو تزعم أنها تشتغل على مستوى ماذا؟ على مستوى إفرادي بمعنى أنها تقول لك أنا أستطيع أن أعرف هذه الطوبة كيف تكوّنت مثلاً هذا ما حدا ما حدا كوّن طيب الكلام الآن ليس في الطوبة لنفترض أنها فسّرت لنا كيف نشأت خلية وإذا لا نستطيع طبعاً مستحيل الكلام عن كومة يعني كومة كومة من الطوب عشرون ألف ثلاثون والفرق بينها وبين فيلا أو قصر مشيد شامخ ما الفرق؟ كل عاخر يدرك أنه ثمت فرقاً هائلاً وشاسعاً بين كومة من عشرين ألف وثلاثين ألف طوبة وبين القصر أليس كذلك؟ مع أن القصر في النهاية وفي الجملة استثني الزجاج وبعض الأشياء هذه الزخرفية هم طوب هذا طوب وهذا طوب لو سألت أي عاقل ما الفرق؟ سيقول لك أي الفرق يكمن بجملة واحدة بكلمة واحدة كلمة مخطط نفذ هناك مخطط هناك مخطط معين لا علاقة للطوبية أليس كذلك؟ تماماً كما لا علاقة إيه؟ للخلية بهذا المخطط أبداً خلقوا لك أنا جاهزة أمردي أنا أستطيع أن أعمل أي شيء مثل الخلية المعوية والمعادية والكبدية والعصبية والجلدية التوستفية مثل العظمية مثل أي خلية نقول لها لا أنت موضوعة هنا هي تستجيب إيه الأمر تعمل إيه كخلية إيه مثلاً كلوية في النفرون عجيب لماذا؟ وأنت قادر أن تعمل كخلية كابدية أو بنكريسية لماذا؟ خلية إيه نفرونية في النفرون تبع ألكلية إذن في مخطط عام أليس كذلك؟ مخطط عام قبل قبل ماذا؟ قبل إنجاز حتى البنية انجاز البنيه محكوم بهذا المخطط صحيح واضح الطوب يا اخواني الطوب اه مفرقا تفاريق لا يسوي قصرا ولا يسوي فيلا والطوب وحده لا يمكن ان يستحي الايه قصرا او بغير مخطط يحكي وعيا ويحكي قصديه وغائيه سابقه وحاكمه على ايه على إعادة موضعة هذا الطوب كل طوبة وين تكون طبعاً الطوب هذا حتى في القصر هذا مثال يعني مبسط جداً جداً بالنسبة لتعقيد البدل الإنساني حين توضع طوبة في مكان معين لابد أن تنحت فيأخذ نصفها ويوحذف نصفها أحياناً ثلثها حين يأخذ منها إيه العشر حتى تعطيها الشكل المناسب في زاوية مثلاً في تعريجة في قوس المخطط حاكم كما هو المخطط حاكم ايه؟ على كل خلية من خلايا البدن أين عمل القابلية هنا أو خاصية في خاصية المادة لا علاقة لها بهذا تماماً أيها الإخوة نعم. إذن خاصية المادة أيها الإخوة إذا افترضنا أنها نظرية صحيحة يمكن أن تفسل لنا عملاً إيه؟ إفرادياً محدوداً وجزئياً إذا نجحت أما هذا العمل الشامل الذي يقوم على المبدأ التناسق والمؤازرة الذي يحكي خطة شاملة سابقة تفشيل ناظرية خاصية المادة طيب ما دام تكلمنا عن إيه؟ البشر والتكوين البشري هذا الجنين الذي يكون في البداية مجرد حيمنا وبيضة مفترقين مستقلين يتم التخصيب زي قوت التكاثر التوتة أيها الإخوة وهكذا يبدأ يتكاثر إلى أنه يتم جنينًا تامًا في أشهر عجيب أي سر أن الظروف التي وجد فيها هذا الجنين مناسبة تمامًا الرحم بتكويناته المعروفة وأجوائه الثلاثة الأغشية المعروفة في الرحم والمشيمة وموضوع كيف يتم تغذية هذا الجنين قصة طويلة علم كامل هذا علم العجنة علم كامل يحكي الإعجاز والإدهاش والإبهار برضو خاصية المادة خاصية المادة فعلت هذا قبل أن يتم التلقيح الرح مهيئ لهذا مهيئ تماماً وحده هذا عالم وهذا عالم هذا شيء وهذا شيء كيف تم التنسيق بين رشائعين منفصلين إذا تم التلقيح كل الظروف مهيئة يُتم الآن الجنين رحلته ومشواره ويمضي عليه قدره في عالمه الصغير عالم الرحم مهيّع الآن الخروج إلى العالم الكبير الدنيا ثم السبيل يسّر الظروف مهيّة أيضاً لكي يخرج ومن مخرج ضيق جدا. كيف تتم عملية الولادة اقرأوا أي كتاب مرجعي أو حتى كتاب عام ثقافة علمية عامة في علم الولادة أيها شيء عجيب ومدهش جدا جدا الله اشاء له بقول ثم السبيل يسرى من هذا المخرج الضيق جدا كيف يتم خروج هذا ايه الكائن اه واثقيه 3 كيلوغرامات احيانا بعضهم 4.5 5 كيلوغرام تخيل بالراس الكبيره بهذا التكوين الغضروفي الذي يستحيل عظما كيف كل شيء مهيئ حتى اذا خرج وجد صدر أمه الحنون وثدييها المهيئين تماماً لأن يلتقمهما وهو مهيئ للتقام أيها الإخوة مهيئ للتقام وليأخذهما بيدي لكي يمتص الحليب المطلوب والمهيئ هذا الحليب أيضاً أيها الإخوة الذي تختلف درجة كثافته وملوحته أو حلاوته ودفئه في اليوم أكثر من مرة بحسب ما هو المطلوب لهذا الجنين كيف يخرج هذا الجنين؟ وهو مزود بمناعة في الأشهر الستة الأولى بالذات مناعة أقصوية تجعله محصناً ضد الجراثيم والأمراض أنه ضعيف ليس عنده أي مناعة مكتسبة المسكين ما تكتسبها؟ من الذي هيئ كل هذه الأمور؟ من الذي ربط هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا؟ قابلية المادة؟ أنا أقول لكم يبدو أن هؤلاء أخطأوا فقط في التسمية آمنوا بالله تبارك وتعالى وبدأ أن يقولوا الله هو الذي هي وأوجد هذه القبليات وهذه المؤذرات والتناسقات قالوا المادة أو خاصية المادة سموه خاصية المادة هم يتحدثون عن الله وإلا أريني هذه الخاصية ما هو العقل الذي يديرها؟ أين؟ ما هو العقل الذي يديرها؟ إن زعموا أن العلم يقف بنا أيها الإخوة على هذه الخاصية تفصيلاً في كل بنية كذب هذا غير صحيح ليس موجود الموجود هو العكس تماماً الشيء يمكن أن توصف تفاريق كما هي لا نجد فيها لا حقلاً ولا ذكاء ولا إرادة ولا مخططاً عاماً يحكم على أي الجملة على البنية كلها ليس موجود هذا فمن أين أتى هذا المخطط؟ نفس الورطة التي أشرت إليها التي تورط فيها الدراونة والمديون عموماً حين يواجهون النسخة الجديدة من التصميم الذكي والذي يُصِر على طلب جواب عن مصدر أو مصدرية القوانين المُؤسسة للوجود ليس عن تفسير بعض البُناء في هذا الوجود بين النباتية وحيوانية لا, لا لا لا كيف انبثَق هذا الوجود؟ كما قلت أمس في الخُطبة لدينا شروط ابتدائية فريدة لماذا؟ لأن هذا هو الكون الوحيد ما في غيره. نحن على الأقل الذي ندرسه وقابل قابل وقابل للتنظير هو هذا الكون كونه فيه أكوان أخر هذه لم نرها وغير قابل للإختبار ولا ما الصحيح على الأقل نحن استطعنا أن نعرف عمر هذا الكون بوسائل علمية دقيقة استطعنا أن نحدد إيه؟ إلى حد بعيد جدا أرجحية صدق نظية البيك بانك بأكثر إيه من شاهد وأكثر من دليل من ضم ذلك إشعاع الخلفية الكونية كوزميك اجراوندري هذا اكد هذا كان مجددا جديد لهذه النظريه اذا نحن في كون قابل للاختبار تيستابل وقابل للرصد اوبزيرفبل كوزموس لكن اكوان اخرى لذلك يقول بعض الفيزيائيين نظريه الاكوان المتعدده ايضا تعاني اي من مشكله ماذا تفعل مع منكرها من هذا كلام تستطيع انها فرضيه خياليه بخلاف البيج بانج في اشياء هنا تشهد مثل التطور لدارون ليس شغلة خيالية لا لا لا فرضية علمية محترمة وفي لها شواهد مادية على الأقل بتحاول إيه؟ تعطيها في ليس مسؤولة خيالية غير قابل الاختبار بأي وجه من وجوه الاختبار لا في شواهد ملموسة فالتطور مثل البيكبانج على الفكرة وإذا بدنا نكون متعصبين لمبدأ بوبر في التكذيب أو قابلة التكذيب وننكر علمية التطور تقريبا ممكن إيه؟ نتورط في إنكار علمية البيكبانج العلم مش بها البساطة هذا على كل حال نعود آه. لنقول هذه النظرية تفشل هنا كما قلت و تفشل هنا نظرية خاصية المادة نظرية خاصية المادة نعم سؤالهم الآن من الذي أعد كل هذه الشروط وهيأ كل تلك الظروف وتحسب لكل العوارض انتبهوا في عين التحسب ايه لعوارض مستقبلية في التكوينات الحيوية وليس فقط التكيف الراهني لا تحسب إيه لأشياء مستقبلية وفيه خصوصيات في التكوين الحيوي بالذات والتكوين إيه عموماً حتى إيه الكوني في مسألة الجنين مثلاً والأم فيه خصوصيات كما قلنا للرحم خصوصيات في الجنين كثيرة خصوصيات في بدل الأم نحن خلنا فقط إيه موضوع إيه الثيديين والحليب والإرضاء إلى كل هذه الأشياء من الذي هيئها ونسق بينها هل يمكن رد كل هذا إلى خاصية المادة أو القابلية في المادة أو إلى خواص الخلية الحية مثلا مستحيل لا يمكن إذن مسر التناسق أيها الأخوة على مستوى البنية سواء البنية الكونية أو البنية الحيوية هذا التناسق أمامه ثلاثة فروض ليفسر بها ما فيه ليس لها رابع أول أن يكون هذا التناسق أثر خاصية كل مادة من مواد الطبيعة على حدة يعني تفسر طبعاً لا يقول به عاقل ولم يقول به حتى واحد منهم أن كل مادة من مواد الطبيعة أي عنصر من العناصر يمكن أن يفسر لك سر هذا التناسق مستحيل هذا ساقط تماما لكن فرضية اثنين أن يكون هذا التناسق أثر وخاصية اجتماع هذه المواد كلها ليس كل مادة على حداء أثر اجتماعها جميعها هذا الفرضية الثانية الفرضية الثالثة أن يكون هذا التناسق والتآذر أثر اجتماع هذه المواد جميعها ولكن على نحو خاص ليس مجرد أنها اجتمعت لا اجتمعت على ايه؟ على نحو خاص بتعبيري يعني اجتمعت على نحو ينجز تنفيذ ماذا؟ خطة سابقة لوبرينت سابق هو هذا عندنا ثلاثة احتمالات فقط نعم طبعاً الاحتمال أول ساقط في أول درجة من درجات البحث ما هو أحد يقول أنه في خاصية في كل إيه عنصر تفسر لنا إيه الانتظام في كل بنية مستحيل لم يقل بهذا أحد على الاطلاق لماذا؟ لأن العنصر وحده لا يكون ماذا؟ بنية مظبوط؟ نعم فكيف تفسّل أنت؟ إيه؟ البنية إيه؟ بخاصة عنصر مستحيل لابد فيه اجتماع عنصر مع عنصر مع عنصر عناصر واضح؟ طيب الآن اجتمعت هذه العناصر اجتمعت هذه المواد مجرد اجتماع هل هذا الاجتماع وحده بمجرده يفسّل لنا التناسق والتآذر؟ مستحيل لماذا؟ لانه ممكن ايه يجتمع إيه؟ على أي نحو مش على نحو خاص فلا يعطي انا عام يكون اجتماعا ايه عشوائيا فوضويا تماما كالخلايا السرطانيه تتكاثر بطريقه سرطانية سرطانيه فتسبب ايه الهلاك تسبب الهلاك في الخليه الصحيحه والصحية تتكاثر بحسب ماذا؟ البرنامج حسب المطلوب ان تكاثرت زيادة عن اللازم خارج البرنامج تصلح ماذا؟ سرطاناً تهلك وتدمر ولا تأثي بالمفعول لكن الآن باقي الاحتمال الثالث أن التناسق والتآزر هو مفعول ونتاج ماذا؟ اجتماع المواد لكن على نحو خاص وليس أي مجرد الاجتماع جميل هذا النحو الخاص يعني أنها اجتمعت على هيئة وعلى شاكلة أو بشكل مُحدَّد كان يمكن أن تجتمع على شكل آخر إلى ملايين الأشكال ملايين يعني مثلاً خذ جزيئاً بروتينياً واحداً ها؟ هذا الجزيئ المركَّب من أربعين ألف كان يمكن لأي ذرة أن تتموضع في موضع جارتها فيستحيء إلى مركَّب آخر، قد يستحيء إلى سُم زعاف أربعون يجب أن تتموضع كل ذرة في مكانها تماماً الحامض النووي الحامض النووي الريبوزي منزوع الأكسجين DNA هذا شرحناه لكم كيف يتكون من سلسلتين والقواعد النيتجنية أدونين فايمين سيثوزين وانين بطريقة محددة تتتابع لو تتابعت بطريقة أخرى خلص مركب آخر تماماً يفشل في أداء المهمة ما المهمة؟ تشفير معلومات هو هذا, هذا عمل العمل هذا الحامض يشفر معلومات تتابع لابد أن يأتي بطريقة محددة ليس بغير هذه الطريقة واضح؟ إذن المادة تجتمع على نحو خاص هذا النحو ليس ضرورياً مبدأ الضرورية أو الضرورة ليس ضرورياً اما على ضروري يعني كان يمكن ان تجتمعي العقل لا يمنع والواقع لا يمنع بدليل حدوث الطفرات انا صحيح التلاعب يتدخل عالم متخصص يتلاعب تختلف هذه التموضعات تختلف هذه التموضعات والتوقعات يستحيل النافع ضارا والصالح ايه فاسدا والصحيح خطا إذن ما في عنا ضرورة مش بالضرورة تجتمع هكذا صحيح؟ انتبهوا مهم جدا جدا في البحث عن التصميم والبحث عن الغاية أو الذكاء وراء التصميم دائماً أن نؤكد أن الضرورة غير حاكمة يعني في مجال بل المجال كله هو مجال ماذا؟ اختيار فيه اختيار فينثور السؤال ومن صاحب هذا الاختيار؟ قرم صحيح. من الذي اختار الصيغة الصالحة؟ والصحيحه التي تنتج بنيه ايه صالحه وصحيحه بنيه حيه واعيه ذكيه الامر صحيح او على الاقل حيه حتى البنيه النباتية بنيه حيه صالحه للحياه تمتد وتستمر وتورث جينومها غريب من الذي ما في عندنا اي نسيستيك ما في عندنا اي ضروره ضروره ما في في اختيار واضح ليحقق هدفا محددا يعني مثلا لو اخذنا بيت شعر لعيب الطيب المتنبي رحمه الله الذي يقول فيه واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام انتبهوا بيت من الشعر نفككوه نحلله واذاك حروف صحيح كل حرف له خاصيه ولا ملوش طبعا كل حرف له ايه خاصية صوت خاص به صوته و و واذا ها ذال الألف، الهمزة، كانت الكاف، الألف، النون، التاء وإذا كانت النوف كل حرف له خاصية والخاصية المادة، ممتاز أخذنا العناصر هنا، الأحرف كل حرف له خاصية صوت خاص به، أليس كذلك؟ تمام لو أجل واحد قال إيش؟ ادهى قال وراء كل صوت يعني وراء كل خاصية لكل حرف إن وراء كل إيه؟ خاصية لكل حرف من هذه الحروف أمراً آخر وهو التآذر التعالق التنسيق وبهذا التآذر والتعالق والتنسيق في الأخير نرى بيتاً من الشعر أمامنا يحكي المعنى الذي أراده ذهن أو إرادة أبو الطيب المتنبي في معنى في ذهن إيه المتنبي يقول الواحد كلما عظمت همته ماذا؟ زاد نشاطه وإذا كات النفوسه كباراً تعبت في مرادها الأجسام زاد نشاطه فأرهقه إيه؟ فأرهقه الشغل والعمل ليحقق المراد هذا معنى عند أبي الطيب له واحد زعم وقال هذا البيت تولد بهذه الطريقة بعيداً عن إرادة المتنبي وعن ذكائه وعن لياقاته الشعرية والأدبية لماذا؟ لأن الأحرف فيها خاصية خاصية المادة حرف الواو هذا فيه خاصية تستدعي إيش أن يطلو الهمزة أو أن تطلو الهمزة الهمزة فيها خاصية تستدعي أن يكون الواو قبلها والذال بعدها هل يعقل الكلام هذا؟ مستحيل تعرفوا لماذا؟ لأن هذا البيت من أبيات الشعر لدينا ملايين الأبيات ملايين الجمل التي تتموضع فيها الأحرف بطريقة مختلفة صح وألم الصح؟ كذلك في الطبيعة وفي الكون أي مركبات مختلفة كما لدينا إيه؟ مركبات تحتاجها بنيتنا أجسامنا لدينا مركبات ليست في أجسامنا سمية قاتل السم سم الثعبان أحتاجه الثعبان تتناوله أنت فتموت يخضي عليك يخثر دمك انتهى كل شيء عليك كذلك؟ أهه إذا لماذا خاصية المادة تفعل هنا وفق بينقسين عاد وفق خطة وفق مخطط هذا الذي نريده وهناك تفعل إيه؟ شيئاً آخر وفق ماذا؟ لا ندري تقول وفقه خاصية خاصية ماذا؟ نفس الذرات نفس العناصر ولم صحيح. لكن في هذه البنية تنتج شيئاً وهناك تنتج إيه؟ شيئاً مختلفاً نفس الأحرف احفظوا هذا المثال هذا المثال جيد جدا مثال هو إذا كانت النفوذ كباراً قل لك أي بيتشاه ما عندي مشكلة وقل لي هذا قل لي أنا أنا أناقش خاصية المادة على هذا النحو تفهم النظرية تماماً وتصيبها في مقتل تصيبها في مقتل. لا أحد يقول. إن هذا البيت هو نتاج خاصية الحروف خاصية أو خواص الحروف أو خواص الحروف. كل حرف له خاصية معينة وهو الصوت الذي يصوت به ويعبر عن كيانه يستدعي ما ذكرت لكم فنرى بعد ذلك المعنى الجاثم أو الكامل في قلب الشاعر أو في ذهن الشاعر عبر عنه إيه؟ ببيت شعر هو الذي تلونه عليكم لا لم يقل بهذا ولا يقل بهذا عاقل لكن للأسف فلاسفة وعلماء ماديون يقولون بهذا فيما هو أصعب منه تكوين بيتشارز هذا عملية سهلة على الأقل لكن تكوين مركبات كما سنذكر لكم هذه الليلة مركبات روتينية معينة من خمسمائة وتسعة وثلاثين حامض أميني محددة احتمال تركبها شيء صفر عدم وتتكون دائما وبسرعه شديده جدا مذهله في الخليه كل خليه تكون الفايبروتين في كل ثانيه وسوف ترون عاد سوبر عملاق فائق في كم من الزمن في كم من السنين يستطيع ان يلف احماض امينيه مع بعضها ليكون سلاسل ببتيديه في بلايين بلايين اضعاف عمر الكون ما رأيكم؟ هذا العلم يتحدث ليس الفلسفة الآن والخلية تفعل هذا بمعدل أو بواقع ألفين بروتين في الثانية خاصية المادة أقول لك خاصية المادة مستحيل ولذلك أنا أقول لكم الحياة وسر الحياة سر كبير جدا الذي خلق الموت والحياة يؤرق بل يدق بهمره أو بقدومه على أدمغة هؤلاء الملاحظ المساكين سوف أخذ بكم اليوم على نموذج لأشهر هؤلاء الأحياء ريشار دوكنز يتخبط تخبطاً واضحاً أمام سر الحياة ويسلم بأنه لا يمكن تفسيره إلا بالتصميم في تصميم وتصميم ذكي وواعي وعاقل كما قلت لكم لكنه يرفض أن يسمي المصمم الله عجيب يا دوكنز لا تظنوا أن دوكنز لديه جواب عن سر الحياة ونشأة الحياة وكيف نشأت ليس لديه جواب هذا العالم التطوري المتبجح الكبير والملحد الشرس العنيد ليس لديه جواب في لقائه مع بنشتاين اذهبوا إليه في الانترنت في اليوتيوب تابعوا هذا اللقاء شاهدوه مع اللوير مع القانوني المحامي الشهير والمعلق السياسي والاقتصادي والممثل أيضاً الأكتور الشهير بنشتاين مع بنشتاين اعترف ما فيه تصميم عن الذي صمم حضارة ذكية في الكون لا بد من التصميم لا تستطيع لا بخاصية المادة ولا بغير خاصية المادة أن تفسل لي نشأة الحياة المسألة مستحيلة مستحيلة لكن نترك على كل حال ولذلك أيها الإخوة سنرى الآن بعض الأشياء الحسابية السريعة عالم شهير جدا سويسري اه فيزيائي توفي سنة 1942 1942 شار اوجينجي العرب سموه جاي هذا حسب ايها الاخوه احتمال تكون جزيء بروتيني واحد بطريقه الصدفه كما يدعي المديون لو صدفه اعطيني مكونات فقط انت اصليه وزمنًا واترك الصدفة اي تنجز الباقي الباقي ليس هو مش عمل الصدفة الباقي الصحيح الجوهر عمل الصدفة يقول لك لو كان الباقي هوامش نتقبل هل الباقي ليس هوامش هاي الباقي هو الجوهر الصدفة يقول لك مره يكون خاص, خاص, خاص خاصه الماده ومره يقول لك الصدفة ومره يقول لك الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي أو فننقش هذه الأشياء كلها إذن جزئة بروتيني واحد مكون من أربعين ألف ذرة أيها ما احتمال أن يتكون بصنفة بحسابها الطويلة معقدة مرهقة هذا العالم جي قال الاحتمال هو عشرة مرتوعة للأس ناقص مئة وستين عشرة ناقص مئة يعني واحد على عشرة أس مئة يعني واحد على إيه واحد أمامه 160 سفر وتفضل عادي كل 12 سفر تريليون يعني مليون مليون وما بتقول عادي واحد على مليون مليون مليون مليون لما تخلص 160 شيء مورثق جدا أو خذ مية فيه نقول جوجل وبعد بطل عندك 60 و60 على 12 شوف كم تريليون واحد على تريليون تريليون تريليون تريلي. جوجل رقبه مخيف هذا الرقم نذكركم المرة ربما الثانية أو الثالثة بأنه يساوي الصفر بعضهم كتب قبل أيام ينقض عليه عبد الفقير في موقع اسمه الحقيقة الرد على احتمالات عدنال إبراهيم وعجيب عجيب أنا متهجب وحزين حتى, حتى خطبة أمس بعض الناس كتب عليها تعليقات عن الطاقة والمادة للأسف المستوى العلمي ضعيف جدا جدا لدى هؤلاء الأخوة للأسف ضعيف جدا جدا لا يستوعبون ماذا تقول المبادئ العلم يعرفونها الذي رد على احتمالات قال أنت وجدك كله أصلاً خضع على احتمال مع أنك موجود من بين كم مئة مليون حيوان منوي يا أخي <تصفيق> القضية هي القضية في تكوّن حيوان منوي واحد خلية هي خلية في الجنوم في حامض نووي في الـ DNA واحد ليس ألوف منه وهنا لسه، هنا المبحث لا أعرف كيف تفكرون أو كأنه مصر أن يبقى ملحداً ولو ببلاه عيد احترم حاول أن تفهم ماذا يلقى إليك أنا لا لست في حرب محاولها بالعكس أنا أتمنى لهم كل خير وأسعد جداً حين يهتدون إيه؟ إلى ما أظن أنه الحقيقة إلى ما أعتقد أنه الحقيقة التي أعيش بها وأنا بها سعيد ومكتمل بفضل الله ما هي حرب هذه أني أفهمتكم ودمرتكم لا لا أبداً أبداً حتى العنوان المطرقة هذه هذه العنوان صحة في دعائي الناس يحبون العنوان فقط وإلا أن أسلوبه ليس أسلوب الطرق ولا التهشيم أبداً أبداً أبداً لست قدوماً أنا لو كنت قدوماً لا كل شيء مزماراً كما قال أبراهام مازلو أشتغل بطريقة القدوم لا أحب أن أكون قدوماً ولا أن أرى الآخرين مسامير أدقهم في أخشاب البلاهة وأخشاب الحصرية والانغلاقية لا على كل حال فعشرة كتب طبعاً كتب ينتخذ على موضوع إيه؟ يعني حد الإحتمالية الشاملة الملزمة حول الإحتمالية الشاملة إيه؟ الملزمة اللي هو Universal Probability Bound بتاعت ويليام ديمسكي قال لا أدري أصلاً كيف حسبها ديمسكي وهذا من رواد قال أو من نجوم التصميم الذكي كأنها بحد ذات تهمة إذا, إذا كنت تقول بالتصميم الذكي فأنت غبي هكذا هذا معنى النخل ناقش الحجة كما هي انا سالت له عليكم مره اخرى من اين اتى ويليام جيمسكي اه بهذا الرقم العجيب جيمسكي قال اه اي احتمال ايها الاخوه أي احتمال؟ يتجاوز هذا الاحتمال الذي حددته يساوي الصفر عدم مستحيل ان يقع 10 مرفوع الاس ناقص 150 اذا 1 10 مرفوعة للأس ناقص 151 عدم ناقص 159 عدم ناقص 149 فيه وهذا احتمال <تصفيق> هذا الاحتمال كيف هو هذا؟ واحد على إيه واحد قدامه إيه؟ 149 صفر ضعيف جداً جداً جداً بس ممكن ممكن في هذا الحد فقط أنه واحد على 10 أس 149 واضح بحيث شكتاً لكن مش عدم العدم الصفر zero إذا عشرة مربوعة الأس ناقص 150 أو واحد على العشرة أس 150 لماذا؟ قال لكم لا أعرف من أين أتى ديمسكي؟ أتى بها بطريقة ذكية جداً جداً ذكية ومحكمة هذا الرجل قال لك بحسب معطيات العلماء مقرات علماء عدد الدقائق الذرية في الكون القابل للرصد المرصود هو القابل هكذا كتب بالضبط يعني observable universe 10 80. أو كوزموس عشرة أش ثمانين تخيل؟ ليس تلان مئة أو هم تلاف الدقائق الذرية ليس الذرات، الدقائق الذرية إلكترون، بروتون، نيوترون عشرة أش ثمانين فقط في الكون كله نحن حكاية عشرة أش ثمانين هذا شيء مخيف يعني طبعاً ليس سهل بعض الناس لك أنا إيه عادي أنا أعتقد أن يمكن في أصبع يدي فيه من الدقائق الذرية عشرة أش خمسمية هذا ليس فعل حاجة يستطيع علماء الفيزيائي أنت كل ما في الكون من الدقائق الذرية لا يجد على 10 أس ثمانين فقط هذا الأرقام هذه طبعاً كل ما في الكون الدقائق، ليس الذرات، الدقائق الذرية واحد اثنين الترانزيشنز التحولات الفيزيائية physical transitions البصير في الثانية الواحدة أقصى معدل إليها كم؟ 10 أس 45 تحول في الثانية أقصى هذا تحول ممكن مستحيل غيرهيك مستحيل آه. ليه؟ لأنه بتخطى حتى زمان بلانك رمض صحيح هذا عكس الانفيرس هذا عكس زمان بلانك هو قال ديمسكي قال هذا معكوس زمان بلانك غيرهيك مستحيل ما في إمكانية يصير أي ترانزيشن فأحنا عنا أكبر احتمال يعني أقصى حد ممكن لأكبر عدد ما التحولات يقع فيه ثانية 10 أس 45 تحول يعني إجراء العمليات هو أسرح ما يكون في الثانية بعدين عندك 10 أس 25 مليار مرة طول عمر الكون محسواً بالثواني يالله لهذا الحد كمان شوف كم معف أضرب 10 أس 80 ف10 أس 45 ف10 أس 25 بطلع 10 أس 50 فكرة عبقرية في نظري 10 أس 150 كم 10 أس 150 80 زي 45 زي 25 150 يطلع 10 أس 150 فأي عملية أريدك إياها أسرع ما يكون على أدّى مستوى على كل الدقائق هذه الدقائق فالزمن المضاعف هذا للكون بالثواني عندك في الأخير إيه؟ 10 أس 150 فإذا عندنا أي احتمال عاد بيصير 1 على 10 اس 150 ما منه هذا الكون لا يصبح الدقائق لا تسمح سرعه العمليه لا تسمح عمر الكون لا يسمح كله لا يسمح من وين حتفسر لي نشوء الجهاز الايه كذا ونشوء الخليه ونشو اذا كان نشوء وانبثاق جزيء روتيني واحد كما قال تشار يوجين جي 1 على 10 أس ناقص مئة وستين هذا يساوي السفر وما يساويش الصفر, الصفر. يساوي السفر مستحيل يتكون جزء بروتيني واحد بالصدفة مستحيل مستحيل هذا العلم واضح؟ تمام بعدين قيه هذا العالم حسب الزمن اللي بدنا نعطيه إحنا أقول لك يعني كيف, كيف حسبها؟ قال الحقيقة زنان طويل جداً جداً جداً تتفاعل هذه المواد وتشتغل وتخض في عشرة واس متين ثلاثة وأربعين سنة ما هذا؟ مستحيل ما في زهيك ما في عمر زهيك أصلاً عمر إيه؟ الكون قد إيش عمره؟ 13 مليار سنة وسبعمائة مليون يعني 13.7 ضرب عشرة أس كم؟ تسعة بس هذي هذا عمر كون، كلام فارغ 14 يعني تقريباً ضرب عشر أوهي والسلساء 14 مليار السنة ينقلك لا أنا عندي عشرة أسل مئتين ملايير ملايير ملايير ملايين, ملايين السنين ومع ذلك حيضاً الاحتمال كم؟ عشرة أسل نقص مئة وستين واحد واحد اللي يبني حدو بتكلم باسم العلم نرجو أن يسمعوا هذا يقلك لا لا لعنا جوابات عنا التطور التعاوني عنا التطور التراكمي شارلز دوكنز سنشوف التراكمي ما شاء الله سنشوف الحجج لدينا التطور قبل, قبل البيولوجي فيه بيولوجيكال قال لك إيه إيه لدينا هذا سنشوف الحيلة القابعة والكاملة الخلف كل كلام هذا في حيلة يُحتال بها على الناس ويُختدعون بها سنشوف كل شيء وبعدين لدينا الزمن هذا عشرة أس مئتين الكون اللي يتم فيه ايه تفاعل هذه المكونات والعناصر قد ايش هذا كل ما كان اكبر بيكون احسن لانه مليان بيكون وهذا صحيح الماده كثيره جدا كل ما كان اصغر بيكون ايه الاحتمال اضعف قال لك انا بدي كون يا سيدي يكون نصف قطره 10 اس 82 سنه ضوئيه الله اكبر طب مين يقول لي قد نصف قطر الكون تبعنا بالضبط 13.7 احسن ضرب 10 اس 9 سنه ضوئيه الان مش سنه سنه ضوئيه ليه لانه نصف قطر الكون هو نصف ايه عفوا هو عمره مش نصف عمره هو عمره هو شايفين ها هذه البيضه الكونية سينجلاريتي انفجرت طبعا التمدد في جميع ايش الجهات من قديش انفجرت من 13.7 مليار سنة التمدد عموما بسرعة ايه الضوء أي معناها بدي يكون نصف القطر في كل مكان هالشعاح هذا قديش؟ 13.7 مليار سنة ضوئية اللي بحفظ عمر الكون بيقدر يعرف إيش؟ نصف قطري دائماً ولا بنزاه هو هذا هو هذا فهنا نصف قطر إيه؟ الكون 13.7 مليار سنة ضوئية واحد يقول لي إيش دخل السنة في الإيه؟ فنصف القطر لأنه ما ينفعش كيلوئي متر ما ينفعش ماهل ما ينفعش حتى واحدة فلكية 150 مليون كيلو متر تتحدث عن سموها مسافات فلكية فأحسن شيء نجيس المسافة بالزمان زمان ما عاد؟ الزمان اللي بيقطعوا الضوء قديش بيقطع في سنة، قديش بيقطع في يوم، قديش بيقطع إيه؟ في مليون سنة، قديش بيقطع في بليون، قديش بيقطع في 13.7 مليار سنة هو هذا صرنا نجيس المسافة بماذا؟ بالزمان طبعا على مستوى الكون ما ينفعش صعبة تقسها بالصميمتر وبالمليمتر وبالكيلومتر وبالفرسخ ما ينفعش كل هذا كلام فارغ مش هينفع مش هكفيثك ورق ولد الزمان عشان تتكلم وتقول قديش صاحب جداً جداً بصير على كل حال فقال لك أنا ايه بدي يكون لا نصف قطر هي عشرة أسنين وثمانين سنة ضوئية الله أكبر مخيف ليش العملية معقدة للمترجح هذه لي. تعرفوا ليه؟ لأن عالم مجليزي آخر حسب برضو رياضياً عدد الطرق اللي ممكن تتحد بها ذرات إيه؟ الجزء الهبوتيني هنقول لنا 40 ألف من عناصر خمسة تتحد بشكل محدد طيب ايش الطرق الممكن تتحد بها ذرات هذه قدش عددها كثير جدا. جداً قال لك بتساوي 10 أس 8 واحد قدامه 48 صفر مليارات، مليارات، تريليونات الطرق شوفها. 12 في 4 بالضبط صح اربع مرات يعني تريليون تريليون تريليون تريليون, تريليون طريقه انا شيء عمليه صعبة جدا جدا وبدنا طريقه واحده من تريليون تريليون, تريليون،, تريليون طريقة. بس واحده هي اللي بتنفع الله اكبر مثل امتحان امتحان سؤال وعليه قديش تريليون،, تريليون،, تريليون،, تريليون جواب شوف كم تريليون جواب عليه اربع تريليون واحد فقط هو الصح واحد تقول لهذا المخ هذا بجنن ايه طبعاً هذا تعرفوا ليش أنا أقول لكم واحد تقول لي لا لا لا لا هذه امتحانات جنونية هذه امتحانات لا مجال فيها للنجاح لا مجال فيها لدخول التحدي لا مجال فيها ايه لا تعرفوا ليش بالضبط لأنها تحكي الفرق بين الخالق والمخلوق أفه من يخلق وكمن لا يخلق الله يقول أفه لا تعقل أنا لبخلق حديث عن خلق الآن خلق الحياة خلق المادة خلق كذا خلق إكس كما يقولون من عدم خلق هنا وانا ما في مجال لدخول تحدي أصلاً ما في مجال للنجاح ما في مجال ايه؟ للإصلاة ما في مجال للصدفة والعشوائية ما فيه, ما فيه ما فيه ما فيه أبداً وبالطبط هو الفرق بين الإنسان ورب الإنسان بين الكون ورب الكون بين المادة ورب المادة لا إله إلا هو فحرّق لا نهائي هو هذا أشياء تدخلنا في العدم دائماً في الصفرية وفي النهايات أبداً العدمية هو هذا هو هذا تماماً أيها الأخوة بعدين يا أخواني حتى لا أنسى حجة مهمة لو كان هذا النظام في أي بنية من البناء هو من خواص المادة وخاصية المادة وقابلية العناصر تفسره كان معنى ذلك اننا وصلنا إلى الكأس المقدسة لماذا؟ لكل المباحث العلمية كأس المقدسة للفيزياء كأس المقدسة للكونيات الكأس المقدسة, المقدسة للحيويات لكل شيء لماذا طيب؟ إذا كان خواص المادة تفسل لنا النظام هذا وأي نظام في أي منظومة معناها فقط أيها الإخوة المعرفة بالمادة نعرف المادة معرفة دقيقة تستطيع أن تدوله على ماذا؟ على كل نظام محتمل دول أن نخف على تفاصيله القاعدة الفلسفية المعرفة بالعلّة تستلزل المعرفة بماذا؟ بالمعلول ما هي النظام هذا؟ المادّة وخواص المادّة نحاول نعرف المادّة وخواص المادّة ولا ما الصحيح؟ تدوله هكذا؟ قالوا ما يحرّفني خواص المادّة؟ معنا أنت تفسر بشيء؟ أنت تجهل وهو مجهول وبتخنعني أنك تأتي بتفسر، بتغطيلي بتفسير تقول لي من خواص المادة أي خواص X يعني X X X X تقول لي X X, X, X. لي النظام لا يا حبيبي تبع إذا أنت صادق وجد في الاعتقاد بنظرية خاصية المادة برجع بأخذ صيحة بطريقة واضحة جداً فهذا يستلزم رزوماً منطقياً واضحاً أن الوقوف على المادة ومعرفة خواص المادة وعملي هذا ليس صعب خواص الفيزيائيه الخواص الكيميائيه الخواص مش عارف التعالقي طيب انت عارفها الماده تحت ايدك هي هي ومكوناتها وعناصرها مثلا عناصر فالمعرفه بالماده او يستلزم منطقيا المعرفه بماذا بالنظم الناتجه والمفعوله لهذه الخواص ضروره ان المعرفه بالعلله معرفه بالمعلول المعرفه بالعلله تستلزم المعرفه ذل المعلوم وهذا كلام غير صحيح ابدا ولا واحد حتى المدين يقول بهذا وهذه ليست طريقه ايه ليست طريقه للعلم تقدم العلم والله مش صحيح ابدا يعرفون ايه المد خصوصا في حدود معينه ثم يتركونها ويبداون ماذا في الافتراضات واشتقاق النظريات ها وتخيل نماذج واختبارها لا ما عندكم طريقه بسيطه جدا ايش كل السعي والجهد فقط في المادة لا مادة ايه مادة ايه احنا بنقول العلماء الكبار يقولك مادة ايه الكون اقرب الى ان يكون فكرة منه الى ان يكون ايه آلة فضع يكون مادة مش متركبة في شكل آلة كمان فكرة يا جماعة فكرة تشالس في السيرة الذاتية عنده عبارة سأتلوها عليكم بالانجليزية في وقتها ان شاء الله الى باقي وقت محاضرة اليوم يقول يقول انا يعني لاحظ ان يقول من ايه من الصعب بل بالحري يعني رادر من المستحيل يقول هذا ما قض به عقلي يقول عقلي يقول لي هذا ما قض به عقلي انه من الصعب بل من المستحيل ان يوصف هذا الكون الهائل الاميننس والمعجب بما في الانسان الإنسان بقابلياته للتحسب لمصالحه ومنافعه هذا الإنسان شفته؟ موضوع هذا مهم جداً التحسب للعوارض والمستقبل داروا عندما تكرر له أشياء معينة تشعر أنك أم عقل جباد بلا شك عالم كبير مذكر رجولي ليس علماً عادياً أوه. وأنا متأكد اليوم خطر لي هذا لو كان يعيش في عصرنا واطلع على آخر الحذور براهيم لا أعرف قد أرجح أنه دون هؤلاء الدراوينه الجدد وغير الجدد يتخلى عن ويقول لا انا ما التصميم يقول لأن هذه العباره بالذات وهي التي ارسلها الى ايه الاسكري اشهر علماء النبات الامريكان في عصره اه جري له وكان جري على كل حاجه بما فيها الانسان بكذا ان تكون وليده لبلاين شانز الصدفه العمياء. صدفة ايه قال؟ قال بالعكس هذا يؤكد وجود ذكاء وتخطيط على النحو مشابه يعني مماثل للذي عند الإنسان وهذا مبدأ مهم جدا في معقولية العالم على فكرة هذه الشغلة وهذا معنى إن الله خرق آدم على صورته فين أسر إلهي نفقت فيه من روحي أنا أقول لكم مسألة البحث الإنساني الذكاء الإنساني الوعي الإنساني تشوق الإنسان المجهول البحث عن الرب لائه إلا هو محاولة تفسير الأمور طبعاً ما, ما أضيق نظرة الماديين والطبيعيين الذين يرون أن الحاقي الولاعي مجرد وسيلة ذريعة للبقاء كلام, كلام سخيف سخيف جداً تعرفوا لماذا؟ مستحيل أن البحث عن نشأة الكون هو شرط للبقاء عرفت النشأة لم تعرف أن ليس له علاقة ببقاءك كإنسان على الأرض ليس كذلك؟ على الإطلاق الكائنات الأخرى سبقتنا إلى كوكبنا الأزرق الجميل سبقتنا ولا تزال تعاصرنا وربما نفنا وتبقى هي على أنها لا تعرف شيئا مما يشتغل به الوعي الإنساني فالسيرفايفل والبقاء والنجاة ليست بماذا بالفهم الطيور أيها تمارس إيه؟ الانتفاع واستثمار قواني الحركة والطيران والديناميكا والميكانيكا أحسب الإنسان مرات كثيرة لكنها لا تعتني بأن تحول هذا إلى علم والإنسان يفعل هذا مع أن بقاعه بالذاته وغير مرهوم بهذا بقاعه هي مرهون وهي لا تفعل وبقاعه غير مرهون وأنت تفعل صح؟ للأسف يعني من مقولاتي معناها الإلحاد انتحار عقلي والإلحاد والإغراق في المادية مهنة إنسانية هذه ما أقولهش جداً أحسبوها عليه مهنة يعني أن نصر على أن نهي الإنسان وأن نختزله وأن نخفض قيمته نظرة تخفيضية تسخيفية وتسفيهية للإنسان وموقع الإنسان في الوجود وموقع الإنسان حتى إزاء وعيه وإحساسه بالكرمة الذاتية من عجل ماذا؟ أن ننكر وجود الغيبيات والآلهة والإله وكذا أنت الذي تخسر الاله على فرض وجوده هو في اعتقادنا موجود حتما اه هو لا يخسر شيئا دائما انت الذي تخسر دائما انت الذي تخسر انت تلحد وتخسر دائما هو لا يربح ولا يخسر لماذا لانه ليس بصدد مسابقه اصلا ولا يدخل في مسابقه يجب ان نفهم هذا جيدا طي عيون لا يفهمون هذا المساكين لكن الحقي جنديوي اه العقل فقط وسيلة للبقاء اله مثل الأعضاء والأحشاء ها؟ والجوارح ها؟ فقط يقول هذا هو غير صحيح بالمرة غير صحيح هذا لا يوفى استنشوء الفلسفة والأدب والفكر والعلوم شروط البقاء جد منظورة ومحدودة لا أعيد لأتي الآن إلى مثال آخر جزء هل هي مقلبين أيها الإخوة السحري هذا سبب من أهم أسباب حياتنا وامتدادنا لأنه ينقل الأكسوجين من رئتين إلى, إيه؟ إلى سائر النسج والخلايا هذا الجزء جزء بروتيني متوسط الضخامة فيه جزء الإنسلين مثلاً يتكوّن من, من 51 حمضاً أمينياً في الجسم الإنساني كما تعلمون 20 حمضاً أمينياً في الكون في العالم في الأرض زواء 80 حمضاً أمينياً في الخلية الإنسانية في الجسم يعني 20 حمضاً أمينية من توليفها وتكريرها وتركيبها تتكون ماذا؟ البروتنات المختلفة أحماض مووية أيها الإخوة إنزيمات إلى غير إلى غيري طيب 51 يتكون الإنسولين لكن 539 يتكون الهيموغلوبين بياض البيض بروتين من 670 حمض أميني وهذا متوسط الضخام أيضاً في جزائر بروتينية أضخم من هذا خلينا مع الهموغلبي 539 حمض أميني هي توليف وتكرار مؤلف سنتتك يعني لعشرين حمضاً أمينياً جميل جدا كويس طبعاً طبعا الأحماض كما قلنا مرة كله هي سهرية Left-handed ليس يمينية Left-A كيف يمكن أيها الإخوة والأخوات الجزائر بروتيني محدد ليكون هنا الهيموغلوبين أن يأخذ أن يحظى بشكله الفراغي طبعاً في الأخير هو تركيب إيه؟ فراغي من بين إيه؟ إمكانات كثيرة حيادية يمينية يسارية يأخذ هذا الشكل الفراغي المتفرد المطلوب لكي يؤدي مهمته كيف تتم هذه العملية؟ لماذا؟ احتمال أن تتم هذه العملية بالصدفة بالعشوائية يعني كل هذه الأشكال الفراغية الثلاثة كما قلت لكم الحيادي اليميني اليساري كلها ممكنة كلها ممكنة هل تم تجريب كل هذه الإمكانات في الطبيعة وربما بخاصية المادة ربما بالانتخاب الطبيعي تبع إيه الدراونة آه تم بعدين انتخاب صيغة واحدة شكل واحد توخيا للتبسيط والتسهيل بدنا شيء نشتغل هذا مش أنا العلماء اللي هذه على خمسمائة حمض أميني كثير هذا عملية أكيد إيه؟ مرهقة لا على مئة حمض على مئة إيه؟ حمض أميني فقط طبعا لكل حمض أميني كم كما قلنا يوضع فراغي؟ ثلاثة حيادي، يميني، يساري إذن المجموعة الآن نحتمالات ثلاثة مرفع الأس مئة يعني 3 مضروبه في نفسها 100 مره 3 ضرب 3 مش 3 قدامها 100 صفر لا انتبهوا مش 1 هي مش 10 اس لا لانه هذا 1 في الاخير لكن 3 اس 100 يعني 3 في 3 في 3 في 3 في 3 وشوف انت الحين يعني شوف 3 3 9 في 3 27 في 3 يتضخم بسرعه شديده وعارفين قصه الرهب الهندي وقصه لوحه الشطرنج مئة مرة شيء مخيف هذا يساوي حسبه العلماء خمسة ضرب عشرة مرفوعة للسبعة وأربعين تريليونات تريليونات المرات يعرفين كميش بالضبط يعني؟ يعني بطلع هذا خمسمائة مليار, مليار مليار مليار مليار مليار يعني كل مليار كم؟ تسعة ولا صحيح؟ في خمسة خمسة وأربعين وعندي غير خمسة بيه هاي سبعة وأربعين فخمسة ضرب عشرة مرفوعة للأو السبعة واربعين. يعني خمسمائة مليار مليار مليار مليار مليار مليار احتمال واحد منها هو المطلوب عجيب عجيب جداً قال لك كيف هذا؟ هذا تشكيل, هاده تشكيل. هاده تشكيل. هاده تشكيل. كويس. التغير من تشكيل إلى تشكيل كم يأخذ من الثوانية؟ إذا أخذ ثانية العملية بالسرعية صعبة كثير الأقل إذا أخذت ساعة أشوف أعطوه هذه عشرة مرفوعة الأس ناقص 13 من الثانية يعني جزء من عشرة آلاف جزء من مليار لأنه عشرة والمليار تسعة عشر صح؟ هذا معناها جزء من عشرة مليار جزء يعني لو قسمنا الثانية إلى عشرة مليار جزء جزء منها بيتم تجريب الشكل الاخر ع... تعال شوف جزيء بروتين واحد يا اخواني انتبهوا عشان تعرفوا مساله قديش معجزه وليه في الاخير ريش... ريتشارد دوكنز قال لك تصميم عجيب تصميم تصميم هذا فيديو شو تقول انت تنسب اليه فيديو ادخل على يوتيوب وشوف نقاش وعلى فكره هذا في فيلم ايه المطرودين في فيلم ايه مطرودون ضد ايه الاي دي بنشتاين مع, مع ريشارد دوكنز وتشوف كيف الموقف الحرج جدا جداً والذي يحاوله ليس فيلسوفاً وليس عالماً أحيائياً أبداً مجرد رجل قانوني معلّق سياسي وإقتصادي وأكثر شوش ممثل لكن في عقل إنساني يتحرّق هنا وأنت كدوكنز في الفصل المحترم لابد تتحدّث باسم حقائق العلم على الأقل إذا مش يقينيّة الأرجحيّة قال لك في الأخير في تصميم لازم تصميمه ما عنيش إمكانية تقول لي بالصدفة بالانتخاء ميص صحيح سنشوف ليش ميص صحيح حيوة نحن الآن بصدد إثباتنا أنه ميص صحيح ما في إمكانية مطلقاً ما في إمكانية لا إله إلا الله آه. طيب قال لك عشرة أش ناقص 13 ثانية واحد يقول لي طيب إحنا في عنا الاحتمالات كم؟ خمسة ضرب عشرة أش سبعة وأربعين. وفي كل عشرة أش ناقص 13 حيصير إيه؟ اختبار إيه ما ممكن بعد خمس دقائق ننتهي ونعرف الشكل المطلوب للتوليفة هذه قال لك أبداً عمر كون إيه؟ المدة قال لك المطلوب هيا نحسبها عندك خمس ضرب عشر أو سبعة واربعين شكل ضرب عشر قص ناقص ثلاثة عشر مشاهدت المدة وعمل تنقيص سبعة ناقص ثلاثة عشر لضال لعننا خمس ضرب عشر قص أربعة وثلاثين ثانية أب الثواني بالثواني ستقولوا 10 أس 4 و 30 ثانية شيء بسيط بسيط إيه بسيط إيه قد عمر كونك هذا مرات و هذا بالسبب 1.6 من 10 ضرب 10 أس 27 سنة شوف 10 أس 27 يعني مليون مليون مليون مليون يعني ألف غالي ألف آه آه وأربع مرات مليون و ضرب 1.6 من كمان يعني أكثر من ضعف عمر الكون هذا أكثر من ضعف عمر الكون شيء غريب جداً عشان فقط نصل للتوليفة المطلوبة لمئة حمض أميني بالطريقة هذه تخيل؟ وهذا فقط إيه جزء بروتيني متكون من مئة حمض أميني من مئة حمض أميني مش من 639 539 آه. 670 آه. وأكثر من هذا شيء مخيف شيء عجيب نرجع إلى جزئ الهوموغلبيين مرة ثانية عدد الترتيبات الآن التي يمكن أن تتراص فيها تلك الأحماض بدناها 100 حيني؟ بدنا الترتيبات لسه قد قلنا 5 أس 14 أو أس 47 هنا لا بدنا ما؟ بدنا ترتيبات الأحماض في جزئ الهوموغلبيين اللي 539 حمض فيه 10 أس 120 10 أس 120 والعجيب تعالوا نطق انتعاد كل مئة جوجل كل مئة يعمل ست مرات وعندك ايه عشرين العشرين هذي ايش يعني آه. ألف مليون تسعة وغير بظل ايه لا وتريليون مثلا اطناعش بظل تمانية آه. مئة مليون مئة مليون التريليون وست مرات جوجل جوجل جوجل خلصت الرقم <تصفيق> شيء يعني لا يصدق لا يصدق ومن هذا الرقم من 10 أو 620 ترتيب إلى 539 حامض أميني واحد المطلوب فضل. ترتيب واحد فقط وما ينفعش غير هيك ترتيب واحد فقط أي خطأ في حمض واحد في غير موضعي ليس سيطلع الهموغلوبين سيطلع شيء ثاني يا الله وأين أتم هذا؟ في الخلايا وبأي سرعة؟ قلت لك في كل ثانية ألفين جزئي بروتيني تقول الله تقول الخلي خلصت ألفين جزئي بروتيني يا الله هذا قدرة الله العامل هنا مواضح جدا جدا جدا هذا القدرة الربانية تعمل هنا تخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق يا أخي. هذا الحي القيوم لا يهلا هو لا تقول لي مادة لا تقول لي عبث لا تقول كلام جنون هذا انتحار فعلا انتحار قال لك إيه؟ الآن سنشوف سوف نغذي سوبركمبيوتر حسوب فائق كما يقال خارق بالمعلومات المطلوبة الخاصة بإيش؟ بلف السلاسل الببتدية تحت الجزال البروتيني من تعرفين كيف؟ ماض مع بعضها تكون إيه؟ سلسلة ببتدية وكمان سلسلة وسلاسل وبعدين إيه؟ تلف هذه السلاسل بطريقة محددة مش أي طريقة اللف كمان هذا بطريقة محددة بدنا جزال البروتيني مكون من 100 حمض أميني برضو مش جزء الهيموجلوبين ونشوف كيف السوبر كمبيوتر هذا يقوم ايه بلفها كم يريد من الوقت عشان ايه عشوائيا انتبهوا وحيلف عشوائيا اه وبعدين بالصدفه حيطلع احتمال واحد فقط حاله واحده ينجح فيها في اللف المطلوب بالصدفه كم بده يشتغل هذا السوبر كمبيوتر عشان يصل إلى المطلوب بالصدفه انتبهوا مش نعطي نقول له بدك تلفها زي يكلفها بلف كسر من الثاني ولا من الصحيح؟ ما عندش مشكلة؟ لا احنا بدنا يظلوا يلف عشوائياً مثل ما الكون عمل أضبوط؟ مش قال لك عشوائياً؟ يا سيدي عندك المواد الأولية يلف ما قال لك أعطي لي مكونات؟ انت وزمن عندك الزمن؟ كمبيوتر قال لك يحتاج السوبر كمبيوتر عشان إيه؟ ينجح في هذا عشوائياً إلى 10.27 سنة شيء لا يكاد يصدق 10.27 بالجوجل سهلة 27 تحسبها كيف؟ قلنا الباقي جوجل بثريونات 10 مليون 10 مليون تريليون عشر مرات عاد تريليون و تريليون عشر مرات لماذا؟ 10 في 12 120 و 10 مليون سبعة هو هذا 127 خياله عمر الكون يا حرام 14 مليار سنه كلام فارغ هذا 10 مليون 10 مرات التريليون مليون مليون عمر الكون تخيل سنه كم مره من عمر, من عمر الكون عشان ينجح فقط في الوصول ايه اللفه المطلوبه الخليه تقوم بهذا في يسير من الثانيه كسر بسيط ما الثانية تنتهي من اللف المطلوب وصح لا يتحوى إلى سم هو المطلوب واضح؟ نعم نأتي الآن نختم ربما هذه الحلقة بالحوار حول القابلية الكيميائية زي ما قلنا كلور سوديوم ملح الطعام كده. كل قابلية كيميائية نسخة منقحة نقيحا ساذجا من خاصية ماذا؟ المادة هي فصل في كتاب خاصية المادة فصل في كتاب خاصيه الماده نعم وقال لك بخاصيه القابليه الكيميائيه احنا بنفسر ايه تكون ايه الار ان اي واضح ليش لانه الاحماض الامينيه فيها قابلية طبعا لا بس هذه النقطه متقدمه جدا في البحث بدنا قمر كيف تكون الحمض الاميني برضه بالقابليه كيف كذا كذا بالقابليه ومش هيك وبس سنتورط في معضلات الدجاجة والبيضة والبيضة والدجاجة ليش طيب؟ مين اللي بكون الحمض الأمينية؟ كيف تتكون الأحماض الأمينية؟ نظبوط؟ تتكون بأمر من إيه؟ من الأحماض النووية عبر مساعدة من إيش؟ من جزئات بوتونية اسمها الإنزيمات إنزيمز الإنزيمات أنا مستصحيح؟ بنرجع مرة ثانية بس الأحماض النووية هذه أه؟ كيف تكونت من شفر إلى بعدها سنتابع لكن دعونا في الأخير هذه. شيء لا يصدق. في البدء كانت المعلومة انتبهوا هو هذا في الأول كان فيه مخطط دائماً أو في في البدء كانت الكلمة هو هذا فعلاً هذه كلمة عظيمة كلمة عظيمة وحقية وأنا أقول لك في البدء كانت إيه؟ كان الوعي مع أن كانت المعلومة لأن أحبّد أن نصف الله بالوعي لك عشان يفهمهم لغتنا هذه في البدء كان العقل مقصود الله لأن أحبّد لكنهم لا يفهمون إلى هذه اللغة في البدء كان الوعي كان العقل في البدء كان الله هو هذا قبل كل شيء هو الأول هو الأول بس فبدأ الأول هو الأول والآخر وتنتهي إلي على فكرة الأول لا أول قبله و... وبلا أولية وإذا لم تصل إليه لا تصل الى تفسير نهائي وممكن تتورط في الخرافات آه. كما تورطوا ايه ما قلنا امبارح في صف السلاحف عسل الحفاء والسلاحف والسلاحف على فيل والفي وتضللك ما فيش مشكله اه, آه. وده غرق برضه في اللانهايه الخرافيه لا لا ان شيء لانهائي بس معقول جدا جدا لانه يحكي وعيا آه. ويترجم عن وعي ويعمل بوعي رمص صحيح وتفسيرنا به للأشياء هو تفسير واعي وهو الأقرب وهو الأبسط نصل الأكامل من غير إدخل تعقيدات ما لهاش أي معنى يا إخواني ما لهاش أي معنى فقال لك إيه بالقابلية إيه؟ الكيميائية بتتجمع الأحماض الأمنية بتكون بروتينات بتتجمع القواعد النيتروجينية آدونيين، ثايمين، سيتوزين، إيه؟ غوانين، بتكوننا إيه؟ الحمض النووي RNA و DNA القابلية الكيميائية ما المشكلة في علم أمريكي لا يزال حيا اليوم ممكن أيضا تتبعوه على اليوتيوب عنده بعض المقاطع ممتازة وعنده كتب طبعا عنده كتاب اسمه Biochemical Predestination القدر الكيميائي الحيوي القدر Predestination القدر تقدير إلهي Biochemical Predestination موجود ممكن تشتروه وإنه مقاطع تحدث فيها بالنسبة لغة الإنجليزية عن نظريته وكيف تحول آه. هذا العالم آه. اسمه دين كينون كينون يعني كينن. هذا كان تطورياً وعالم بيولوجيا آه. وكان تطورياً ومتحمساً للتطور وكان أيضاً من المتحمسين لفرضية ليس نظرية هذه ليس نظرية هي فرضية لفرضية القابلية الكيميائية كان لك بتفسر ثم اكتشف بعد ذلك انه هذه الفرضيه لا تستطيع ان تفسر لنا شيئا غير صحيح نفس الشيء فصل في كتاب خواص الماده قال فرضيه بالهاء لا تفسر شيئا ليش حنشوف الاشعات انت بتتكلم عن قابليه بمعنى الان خلينا نشوف الار ان اي او, أو يعني كل واحد لحاله بتصير اي ار ان اي مش تجمع بتصير لو اخذنا واحد في عنا تتابع القواعد النيتروجينية صحيح؟ تتابع القواعد النيتروجينية ونحن قلنا الأدونين دائماً إيه؟ مع إيه؟ فيمين سيتوزين مع الإقوانين دائماً ما فيه لأنه فيه قابلية سبحان الله قلت في الخطبة فيه تعاشق هذا يعشق يع هذا وهذا يعشق يع هذا جميل جداً خالص فسترنا في القوانين هاي نشأ الحمض لا لم تفسر شيئاً أنت أنت لم تقل شيئاً القابلية الكيميائية مثل ما فهم كينيون قال تفسر لنا التتابع فقط تتابع لكن لا تفسر لنا إيه؟ تتابعاً مخصوصا. هذا كلامي لما تحدثت عن المتنبيه قبله وقلت لك التناسق يفسر عشان دائماً نؤكد ونعيد العقل الفلسفي إذا اشتغل صح عقل محترم صدقوني والعلم وحده لا يُجدي بغيره فلسفة خاصة إذا تنطع العلم يقدم تفسيرات وينخرط في نقشات لهوتية حول قضايا متفزيقية ودينية ما ينفعش يعني قبل إيه أنك تقرأ لكينن هذا وأمثاله قبل أن يتوصل حتى إلى هذه الحقائق العلمية المحترمة العقل الفلسف كان يقول بهذا خاصية المادة تفشل وفق إيه الفرضين الأوليين أيها الإخوة في تفسير النظام والتناسق وفق الفرضيه الثالثه اه وهي فرضيه تخضع على خاصية على خاصيه الماده انه التناسق يفسر باجتماع المواد عدد من المواد لكن على نحو خاص ومخصوص يقول هذا العالمي يقول الخبري الكيميائيه تفسر لنا التتابع لكن ممكن التتابع يشكون مثلا اي تي هذا التتابع خلو من المعنى صحيح؟ هذا ليس التتابع موجود إيش في الـ DNA هذا لا يعطي أي شيء لا يُرمِّز لأي شيء لا يُشَفِّر لأي شيء لا يُشَفِّر لأي شيء يعني لا يحمل أي دلالة لا يُشَفِّر لأي شيء لا يوجد أي معنى له بالمطلق وهذا صحيح لكن القابلية هذا قُسَرَها إنه هذا مع لكن هذا مع هذا وفق طريقة معينة وتذكِّروا معي رواية كونتاكت لكارل سيغان العداد ايه البرايم نمبرز الاعداد الاوليه صح اه فهمنا انه في, في هذه الروايه قوه عاقله كائن ذكي خارج الارض تريد ان تتواصل معنا الاعداد الاوليه لو مثلا 3 بعدين ايه خمسة. لكن بطريقه محدده كانت ففهمنا انه في تتابع قصدي تتابع غائي تتابع غائي الان مثلاً اللغة. في اللغه لغات البشرية كلها كيف يتم التتابع؟ أقولنا أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي ما في لغة إيه؟ إي بي بي إي بي إي بي إي بي, إي بي, إي بي إي ولا فيش لغة ولا ما الصحيح لا في تتابع أب يضرب ابنه يؤدبه من أجل أآه في تحقيد هنا ولا ما الصحيح تتابع معقد مش بسيط simple order هذا قال لك لا معنى له هذا simple order إي تي إي تي إي تي هذا مثل الطفل قاعد إيه اخرس او بتهجم مش عارف اتعلم اب اب اب اب اب اب مش لغاتي صح ولا في فرق بين اب اب اب اب اب وبين ابي ذهب الى السوق ها هذا تتابع معقد واضح فكين يقول لك هذه اول ايه أول فرق اول فرق بمعنى انه تكرار ممنوعكم في انتظام اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي يفشل في الترميز الدين عيه ما فيش فيه زيك لا لا لا لا ما فيه تكرار بسيط هو أبدا آه. ولذلك أيها الإخوة آه. في اللغة كما في هذه البناء الحيوية أو حتى الطبيعية علشان يكون لدينا شيء له دلالة لابد أن يكون فيه تتابع غير منتظم أو تكرار غير منتظم ويراعى فيه قواعد بعينها زي اللغة اب يَضْرِبُ إِبْنَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِرْتَكَبَ حَمَاقَةً في قواعد صرفية وقواعد نحوية لكن أَبُّ ابْن يضْرِبُ ولد ذهب فضّط لا نفهم لاش لازم تُراعي قواعد الصرف وقواعد النحو والتتابع يكون فيه تكرار غير منتظم قرم الصحيح فشفنا أَلِفْ بَا يَا ضَادْ رَائِفْ بَا لا يوجد انتظام هنا ليس صح أو لا وهذا ما يحدث في بنية هذه البروتنات وهذه الأحماض وهذه المركبات وهذه النظم في تكرار غير منتظم يحكي تتابعاً وفق قواعد محددة هذا البصير في الشفرة الوراثية الرجلية التي يسموها سينك وين تتابع غير منتظم عجيب تتابع بس غير منتظم لو منتظم زي ما قلنا simple order كلام فرد تأتى خرس وراثي خرس ترميزي ولا حال لا يرمز أصلا عدم ترميزي هذا تمام في عنا التعقيد كما قلنا تركيب وتحقيد ولذلك إذا أردنا أن نفهم ما هو التعقيد التعقيد هذا ينفك إلى ثلاثة أشياء واحد تنوع شفنا أب يضرب ابنه كذا في تنوع وكذلك في كل هذه المركبات في تنوع ثلاث عدم الانتظام وشرحناها لكي يكون في تعقيد يجب أن يكون وإلا هذا simple order AT AT AT هذا ما في تعقيد هذا هذا simple ثالث شيء عدم القابلية للتنبؤ به predictable ممكن نتنبأ به un predictable ممنوع ما تقدرش إيه تتنبأ به إذا كان قابل للتنبؤ به برجع يصير إيه, إيه؟ شيء بسيط يفهم سره لكن هو معقد ومعقد جدا الآن في قفزة فلسفية نوع متفكير فلسفة هذا مش علم هذا قوانين الطبيعة قوانين الطبيعية في زئيل حكم في العالم تعمل بانتظام أو لا تعمل وتحكي انتظاماً او لا تحكي أيها الإخوة وتتسم بالانتظام أو لا تتسم regularity وانتظمها الشمس كل يوم ومبدأ وبدليل نقدر نتنبأ حتى متى تكسف الشمس والمصحيح من هي إلى إلى مليون سنة جاية وتنطبع بماذا؟ وتتصف الانتظام regularity والتكرار تبتتير كل يوم الشمس تشرق وتغرب بنفس القانون بنفس الطريقة ونضبط حساباتنا ونضبط الموقتات والمصحية وعوقات الصلوات وعوقات العمل كن بدقة صحيح؟ واستطعنا بهذا أن نبعث الفيوجر واحد الفيوجر اثنين وغيرها وقبلها وبعدها وبالدقة وتصل بالثانية إلى الكوكب وإلى القمر بالثانية لأنه عالم إيه؟ مضبوط فالسؤال يا إخواني كما قلنا تنبأ بالخصوف من هلا مليون سنة بيدقّة بيدقّة تماماً عجيب طيب طبيعة مادّة لخاصية المادّة طبيعة تتسم بالانتظام وبالتكراريّة يعني ما فيها التحقيّد هذا كطبيعة ككون هل يمكن هذه إنها تكون مصدراً لتوليد وتخليق وتصميم نظم النظم الحيويّة بالذات في الخليّة الحيّة في الحمض النووي تتصف باضداد هذه الصفات تماما باللا انتظاميه اه يعني بالتعقيد اللي هي ثلاث اشياء قلنا اللا انتظام وعدم القابليه للتنبؤ وعدم التنوع والتنوع اذا ليست الطبيعه هي مصدر هذا مستحيل لان فقد الشيء لا يعطيه الطبيعه الكون ليس الطبيعه ليس الكون في شيء مفارغ لهذا الشيء يبقى العقل والوعي مصدراً للتخطيط مصدرا للبرمجة مصدراً للتصميم ما فيه أما ينسب هذا إلى الطبيعة أو العشوائية أو الصدفة أو الانتخاب الطبيعي قابلية كيميائية القوانين الطبيعية نفسها كل هذا إيه؟ للأسف إغراق في غمض زائد وغروب من التفسير المقبول الصحيح نكتفي هذه الليلة في الليل بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل وشكرا الله لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته